بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هبا أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هو السابقون السابقون أولا وفاكهة مما يتخيرون ولحن خير مما يشتهون وحور علين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزا وظل ممدود وما إن سكوب وفاكهة كثيرة لا مقطع ولا منوع وفرس om نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين Bismillah.